بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نكمل بإذن الله تعالى حديثنا عن المشتقات وكنا قد تكلمنا في المحاضرات السابقة عن بعض أنواع المشتقات وهي اسم الفاعل واسم المفعول وقلنا أن اسم الفاعل مفعول اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم للدلاله على من قام بالفعل وقلنا ان صيغ مبالغه هي صيغ تدل على ذات فاعله من الفعل بكثره تمام وهي فعول وفعيل ومفاعيل وفعال وفاعل وقلنا ايضا ان هذه الصيغ تعمل عمل فعلها المبني للمعلوم اما درس اليوم باذن الله تعالى فهو عن اسم المفعول اسم المفعول واسم مفعول هو مشتق وهو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلاله على من وقع عليه الفعل تن هو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلاله على من وقع عليه الفعل طبعاً برضو هيدل على تجلد الحدوث والأي السبوت والأي والدول اسم المفعول يختلط عن باقي المشتقات في المشتقات السابقة تؤخذ من الفعل المبني المعلوم بمعنى انها ترفع فاعل و قد تنصي المفعول بها وأكثر طيب الخلاف في ايه؟ ايه الفارق من المبني المعلوم ما نجو؟ المبني المعلوم قلنا انه هو فعل علم فاعل كان تقول كذب الولد الدعصة أو أكل الرجل الطعام أو شرب الطفل اللبن علم الفاعل من الذي أكل الرجل من الذي شرب الطفل هكذا أما عند البناء المجهول فإنك تقوم بأكثر من شمع أول شيء تغير شكل فاعل شكل فاعل في الماضي تضم أوله ويكثر من قبلها غيره بدل ان نقول شكر نقول شكر بدل ما نقول صنع نقول صنع بدل رفع نقول رفع وبدل وثق نقول موثقه بدل سال نقول سئله ولا عكس ونحذف الفاعل ونحذف الفاعل ان الفاعل غير معلوم وهذا ما مبني للمجهول نوع قديم يسموه مبني للمفعول انا بقول مبني للمجهول ومبني مفعول او الذي لا يسمى فاعله نقول فعلا مسمى فعل ما اعرفش اسمه ايه تمام هذا الفعل يرفع نائب فاعل كيف يرفع نائب فاعل لو قلت مثلا كتب الولد الدرس كتب الولد الدرس فنقول كتب فعل ماضي والولد فاعل مرفوع على رفع الضمه الدرس مفعول به منصوب بالفتحه طيب لو اردنا ان نخفي الفاعل يعني مثلا وجدنا الكتاب الكلام مكتوب او الدرس مكتوب ولا نعلم من اللي كتب فبدل نقول نقول كتب الدرس لاحظ الجمله الاولى كتب الولد الدرس كتب الولد الدرس طيب احنا مش عارفين مين اللي كتب فنقول كتب الدرس كتب الدرس ما الذي كتب الدرس ايه اللي حصل احنا حذفتنا الفعل الاول ولد لان احنا ما نعرفوش وحطينا مكانه المفعول به اصبح اسمه نائب فاعل الجمله الاولى كتب الولد الدرس الجمله الثانيه كتب الدرس كتب الدرس طيب ااا ده معنى فعل مبني للمجهول فعلا لما نقول صيغ مبني للمجهول نقصد انه صيغه من فعل ليس لو فعل واضح لذلك في عمله يرفع نائب فاعل ما ينفعش فاعل طيب اا عايزين نوع بنيزم مفروض عندما نقول مثلا المؤمن محفوظ من الشيطان ممنوع من الجنه فكلمه محفوظ مشتقه من الفعل حفظ ض وليس حفظه ودلك على من وقع عليه الحفظ من وقع عليه الحفظ المؤمن محفوظ كأن أصل الكلام حافظ الله المؤمن من الشيطة كأن المؤمن محفوظ أو كأن خفظ المؤمن بدلت على أن المؤمن وقع عليه الفعل وكذلك ممنوح مش دقة أن الفعل مونح النقหนية للإنمر放 أنت م έναس منح, منح. وأيضا عليَ على ما وقع عليه المنح فالله يمنح المؤمن الله يمنح فكأنّ الخلاgio منح الله المؤمن الجنّة حاولي من اللي منح الله أحدكم لأنهRI مما ي Midlife ممنوح حفظ الله المؤمن ولأنهر تقول لأنه محفوظ تمام ك كان نقول مثلا اكل الرجل الطعام فالطعام مأكول شرب الولد اللبن اللبن مشروب يبقى اذا اسم المفعول يدل على من وقع عليه فعل الايه فعل الفاعل طيب كيف اصار اسم المفعول في صياغته يمكن مختلف شويه محتاجين نقعد دقه في الحديث عنه اسم مفعول صاغ من الثلاثي الثلاثي العادي بس الثلاثي الصحيح من فوق حرفين صاغ من الثلاثي على وزن مفعول على وزن مفعول فعل الجيمن فوقا فعل فعلن مفعول ايه اللي حصل في مفعول حطينا ميم في الاول واوقبله الاخر يبقى الفعل فعلن اسم مفعول منه على وزن مفعول يعني شكر مشكور صنع مصنوع رفع مرفوع حمد محمود امن مامول هزم مهزوم ايه اللي حصل في شكره حطينا مين في الاول واو قبل الاخر اصبحت بدل شكره اصبحت ايه مشكور صنع اصبحت مصنوع رفع اصبحت مرفوع حمد اصبحت محمود املا اصبحت مأمون هزم اصبحت مهزوم هكذا طيب لو قلنا الفعل مثلا اكلنا هنقول اسم مفعول منه ماكول اكلنا هنقول الطعام ماكول نشد منشود دفع مدفوع نقول مدفوع الشر ام مدفوع الشر كانه دفع الرجل الشرف. الشر فالشر مدفوع جهل مجهول نقول هذا الامر مجهول كانه جاهل الرجل هذا الامر فالامر مجهول بذل مبذول نقول بذل المؤمن ماله في سبيل الله يبقى مال مبذول سمع مسموع سمع الرجل النداء يبقى النداء مسموع سلب مسلوب كانه نقول سلب الرجل ما له يبقى المال مسلوب المال مسلوب تمام طيب كذلك وفرا موفور وهزم مهزوم وهز مهزوز وحد محدود اطلق موضح لاحظ هز حده ومده وشده لاحظ ان افعال مضاعفه لان عباره حاطين الثاني مضاعف وهزذ حدد مدد شدد هذه الافعال مضاعفه لما ناتي باسم المفعول منها يبقى لازم نفك التضعيف لازم هوز نقول مهزوز حط ميم في الاول او قبل الاخر انا اقول هز مهزوز وحدد محدود ومد ممدود وشد مشدود طيب موثق موثوق وفق الناس بك. فنقول انا وثوق بك. طيب. ورد مورود. ورد مورود. ورد مثلا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول مورود. طال كتم مكتوم. سئل مسؤول. نقول فلان مسؤول عن جزء. اه نقول مثلا ايه سالت الطالبه عن الواجب فنقول الطالب مسؤول طيب شو هي را مشهور شو هي را مشهور ده هي حاله ان يكون الـ الـ الفعل صحيح يعني ايه صحيح يعني ليس معتل لا منتل اول ولا منتل اخر طيب ايه الاشكليه او ممكن الاستخدام يبقى صعب لما تكون الافعال مهتلك الوسط او معتله الاخر يعني ايه اخرها حرف عله او وسطها حرف عله فاقول مثلا فعل زي قال وباع وسال وطار وصام وصانا تمام وخاط ودانا وهاب كل افعال مضارعه مصر مش ينفع خالص نقول على مقول ما بيوى تمام وهكذا زال مسيول طار مطيور مصوم ك في اشكاليه طبعا لو احنا نمشي الطريقه النحويه الاصليه ده هيشق علينا نخش في باب العلل والابدال وحب صعب اللي حصل وقلبه الواو وحذفت احداهما قلبه الياء واو ففي طريقه بسيطه يعني ذكر بعض الناس ان احنا نجيب الفعل العادي قال نجيب الفعل المضارع بتاعه نقول يقول ونقلب ياء المضارعه من مفتوحه قال يقول مقول قال يقول مقول طب بيعها المضارع يبيع مبيع وساله احنا بنقول الطريقه الوسطى مش الطريقه الاصليه الطريقه الوسطى عشان نعرف ازاي بنصوغ المعتل الوسط ثلاثه الفعل المضارع الوسط لو هو مثلا زي باع او قال نقول قال يقول مقول اللي حصل او عملنا فيها ايه بتاعه قال يبقى قال ده الفعل الماضي نجيب مضارع منه يقول طلع منه يقول تمام وبعد كده نقول مقول وباع يبيع مبيع وسالة يسيل مسيل وطارة يطير مطير وصامة يصوم مصوم اللي بيحصل في مضارع نقل بها نظر عمين مفتوحة مين مفتوحة صامة يصوم مصوم صانة يصون مصون دانة يدين مدين خاطة يخيط مخيط هابة يأهيب مهي ده لو كان معتل الوصف، لو كان معتل الاخر، زي جفا، ودعا، ودنى، وساعة، ورمى، وراضى، تمام، وشاوى، وطاوى، ونهى، فهي كم كلها افعال معتلة الاخر نعمل ايه؟ جنة بالمضارف، نأتي بالمضارف مع ده الحرف المضارف ممن مفتوحة بارته، بس هنا من حاجة تانية تضعيف في الحرف الاخير يبقى انا زي معتل الوسط بس بسوا الحاجه بتجيب المضارع تنطق حرف الراء ميم مفتوحه تمام ضعف الحرف الاخير فجف يجف مجفو مجفو واضح ان هو مضاعف جف يجف مجفو دعا يدعو مدعو يعني حد عاد طلع فرع بنقول المدعوين للفرح او المدعوين للحفله المدعو اللي كذا فمدعو حد دعى هو اسم مفعول ده انا يبن مدنو واضح الضم الاخر حرف ضع ضع ساع يسعد نكتبها المضارعه مفتوحه مس طيب وليها الضافه مسعي سعد يسعد مثل يقول مسعي اليك رضي يرضى مرضي فقل انت مرضي عنك تمام؟ فاني رضي الرجل عنك فاني قل انت مرضي عنك طيب شوى يشوي مشوي ان شوى الرجل اللحم فاللحم مشوي طوى يطوي مطوي طوى الرجل الورقة بل ورقة مطوية ايه اللي حصل قلنا طوى فعل ماضي يطوي المضارع بتاعي اقلب يمر عميمه مفتوحه وضعها في الحظر الاخير اصبحت طوى يطوي مطوي ونهى ينهى من هي نها ينهى من هي. طيب ايضا ده بالنسبه للثلاثي ما الثلاثي في نوع معتل نوع طيب غير الثلاثي غير الثلاثي طبعا بنعمل ايه لصاغ من غير الثلاثي من المضارع مع قلب حرف المضارعه ميما مضمومه وفتح ما قبل الاخر ثاني نصا من غير ثلاثي من المضارع مع قلب حرف المضارعه ميما مضمومه فتح ما قبل الاخر فاذا تقدمنا الى المضارع بتاعه يتقن وبعدين نقلب المضارعه مين مضمومه ونفتح ما قبل الاخر مش نكسر في اسم المفعول كنا في اسم الفعل كنا بنقول ناتي للمضارع ثم نضرب حرف المضارعه ميم مضمومه ونكسر ما قبل الاخر كنا بنفتح ما قبل الايه الاخر فنقول اتقن يتقن متقنا اتقن يتقن متقنا استخرج يستخرج مستخرج مستخرج مش مستخرج استخرج يستخرج مستخرج قدس يقدس مقدس ملازم مكانه المقدس هذا كتاب مقدس مقدس قدس الناس بثر مبعثر خلي بالك نقول اتقن يتقن متقن استخرج يستخرج مستخرج قدس يقدس مقدس بثر يبقى اثر مبااطل ليه انفاد يكون مبني للمجهول ما ضم الاول قينت واستخرجان نقول تاني قدست بوثر يبقى لازم اجيب مبني المجهول واصوغ منه تمام طيب يبقى استخرجت يستخرج مستخرج قدس مقدس مقدس بوثر يبقى اثر مبااطل يكتب يعاتب معاتب تمام عزز يعزز معزز اكتشف يكتشف مكتشف لاحظ ان من مطمنه مع نفس فراس اغتصب يغتصب مغتصب نقول هذا حق مغتصب حين اغتصب تمام سبب مسبب مسبب استخلص يستخلص مستخلص هكا طيب يعني نفس الكلام اللي قلنا هناك كده يعني نقوله ان هو ايه ان هو يعمل اسم مفعول عمل فعله اللي جه منه المبني المبني المبني طيب الفعل المبني الايه المبني للمجهول الفعل المبني للمجهول هو عباره عن فعل يرفع نائب فاعل و قد ينصب مفعول به في حالات ثلجيه شوفوا الرحمن طبعا اللي احنا خدناه في الحاله السابقه مع اسم فعل ومع اسم المبالغه اللي هو اذا كان معرف بالال في النوع المطلق بلا شروط في امس بقى في امس مش شايف المعنى واذا كان غير محلى بالال يجب ان يسبقه نفي او استفهام او مبتدا او موصوف او يعرب منادى او حال ثاني اذا كان معرف بالال مطلقا وبلا شروط طيب ما فيهوش ال ال ايه اللي يحصل قال يجب ان يسبقه نفي او استفهام او مبتدا او موصوف تمام او هو يعرب منادى او حال منادى او حال جميل طب زي لما نقول مثلا الموقوفه امواله لعمل الخير يحب الله الموقوفه اعماله لعمل الخير يحب الله موقوف على وزن مفعول عامله ايوه عامله ليه عشان معرفه بقل موقوف على وزن مفعول عامله ايوه عامله ليه عامله علشان معرفه بقل طب ايه عامله زي ما قلنا هناك بعد ما الفعل وقفا يبقى الفعل وقف بس من المجهول كان وقفت امواله ايه اللي وقفت امواله تعرب ايه امواله تعرب نائب فاعل عرب ناب في على كان الكلام وقفت امواله والعمل الخاطئ طيب المظلوم حقه كانه مجتمعه المظلوم حقه كانه مجتمعه تمام كانه هضم حقه هضم حقه ايه اللي هضم حقه ايه اللي هضم حقه يبقى ايه المظلوم حقه يبقى كانه هضم حقه هضم فعل ماضي المجهول اللي هضم حقه حق منفعه يبقى اول مهضوم هنا اسم مفعول عامل عرفت منين انه مقرب بقل طب وايه عمله اعتبر الفعل هضمه نقول نفسي كده هضم حقه مين اللي هضم حقه حقه تعرب ايه طب يا استاذ المهضوم يتعرب ايه قلنا دهرب حسب موقع الجمله مهضوم هنا مبتدا تمام مهضوم حقه ماله كان مجتمعه فكلمه كان خبر ما مهضوم مبتدا وكان ايه خبر تعرب عادي خالص المهم عندي ان بقول ايه اعماله او يعملوا تمام عملوا رفع نائب فاعل كلمه حق طب ليه مفيش مفعول به احنا قلنا في البناء المجهول انا بحذف الفاعل وباخد المفعول بيبقى خلينا فاعل خلاص ما عنديش مفعول به ايه اللي يخلي الفعل يوصل مفعولين بناخد الاول نخلينا فاعل ونخلي الثاني مفعول به بس طيب زي امنوح المجد جائزه امنوح المجد جائزه مين اللي منع مجد مونح ايه جائزة يبقى ممنوح على وزن مفعول طب عاملة ايوه عاملة طب عاملة ليه مش معرف بقلب ايوه بس فيها مبدوها باستفهام انا قلنا اذا كان غير معرف بقلب فيجب ان يسبقه نفل او استفهام او مبتدأ او موصوف طب انا عندي هنا ايه اسمه همز استفهام همز استفهام اما منوح المجد جائزة يبقى اما منوح كأنها منح يا حاجه ان اسم المفعول اذا كان عامل فحقق شروط العمل فانه يرفع نائب فاعل فكأنها منح المجد جائزه مين اللي منح المجد منح ايه منح جائزه يبقى منح المجد جائزه مين اللي منح المجد منح ايه جائزه جميل طيب هل المحروم العام اجره هل محروم العامل اجره مين اللي حرم العامل حرم ايه اجره يبقى هل محروم العامل اجره محروم على وزن مفعول طيب مين اللي حرم العامل حرم ايه اجره يبقى هل محروم العامل اجره مين اللي حرم العامل حرم ايه اجره يبقى محروم على وزن مفعول اسم فاعل عامل اسم مفعول عامل مين قال ان العامل صفه بس فاهم تمام تبقى كان الفعل حرم فنقول حرم العامل اجره يبقى محروم على وزن مفعول مين اللي حرم العامل حرم ايه اجره إيه حرم ينصب مفعولين يبقى ناخد الاول نخلينا فاعل يبقى العامل نائب فاعل واجره طورب مفعول به يبقى هل محروم من العامل اجره مين اللي محروم العامل طورب فاعل واجره طورب مفعول به طيب لما نقول ما معروضه السلع في السوق ما معروضه السلع في السوق كان الجمله عرضت السلع في السوق ان الجمله عرضت السلع فين في السوق فلما نقول معروض على وزن مفعول عامل ايوه سبب بايه سبب بنفسي سبب بنفسي تمام طيب ايه اللي معروض السلع تقرب ايه السلع ده فاعل طب ليه ان معروض اسم مفعول عامل مين قال ان اسم مفعول على وزن مفعول طب ليه عامل سبق بنافي يبقى كان ما معروضه تساوي الفعل اورضت يبقى كان الكلام اورضت السلع في السوق اللي اورضت سلع اورضت فين في السوق يبقى معروض على وزن مفعول السلع نائب ايه نائب فاعل طيب يقول ما مرمي الورق في الفناء تمام طبعا مرمي اسم مفعول طبعا من الافعال اللي فيها مشكله ومعتل الاخر رميا تمام فنقول رميا مرمي رميا مرمي طيب رميا مبني للمجهول جه من فعل مبني للمجهول تمام يرفع نائب فاعل رميا الورق طب انا ما عنديش الفعل ده انا عندي اسم مفعول بيعمل نفس العمل مرمي هنا وجابلها ما بقى اسمها اسم مفعول عامل ايه عمله رفع نائب فاعل الورق لما قلنا رميا الورق رميا الورق اللي رميا الورق الورق ورق ايه نائب فاعل طيب ايضا عندما نقول الطالب مفتوح عقله للعلم الطالب مفتوح عقله للعلم طبعا مفتوح على وزن مفعول مفتوح على وزن مفعول. تمام؟ فعلة فتح. فتح عقله. اللي فتح عقله. طيب نبدأ من العودة. مفتوح على وزن. مفعول. عاملة أيوة. ليه سبقت بمبتدأ. سبقت بمبتدأ. كلمة الطالب. انا قلنا اذا كانش معرف بقلب نزبقه نافع او استفهام او مبتدأ وهو خبر. طبعا هو خبره. تمام؟ يبقى الطالب مبتدأ مفتوحٌ خبر و يسمحهم مبتدأ دماعهم وهو نفسه خبر يبقى عهم ا wygląda كأن الكلام الطالب فتح عقله للعلم اللي فتح عقله في العربية عقله ناعف من اللي فتح عقله اللي فتح عقله يبقى الطالب كأن الكلام الطالب فتحة عقله للعلم يبقى فتح الفيعل Quantum الجهول لا كان مفتوح عقله ما ينفع يبقى الطالب مفتوح عقله العلم كانه الطالب فته عقله ليه مفتوح اسم مفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول طيب الاسلام مرفوعه نظرياته الاسلام مرفوعه نظرياته الاسلام مبتدا مرفوعه خبر طيب مرفوعه على وزن مفعول مرفوعه على وزن مفعول طيب ايه اللي رفعت؟ راياته يبقى مرفوع ومفتوح مرفوع الوزن مفعول طيب ايه اللي مرفوعه راياته الاسلام مرفوعه راياته كان الجمله الاسلام رفعت راياته ايه اللي رفعت؟ راياته تعرب ايه راياته نائب فاعل رفعت راياته طيب لما نقول مثلا لدى المسلم الكثير من الخصال المحمود أثرها لدى المسلم الكثير من الخصال المحمود أثرها طيب فيه الاسم المفعول؟ جاء الاسم المفعول كلمة محمود عاملة؟ أيو عاملة طيب ليه؟ مغرفة بقلب مغرفة بقلب تعمل بلا شروط في أمس ما فيش أمس بتشيفت معي المهم إنه محمود هنا وعرفة بقلب طيب اقول ايه نقول لدى المسلم الكثير من الخصال التي حمد اثرها حمد اثر من محمود كان الذي حمد ان قال هنا كان معنى اللازم. الذي الذي حمد اثرها ايه اللي حمد اثرها اثر عرب ايه ينفع طالما نها مضاف اليه طيب اغضبني مفكر مشوه عاقر اغضبني مفكر مشوش عقله تمام يبقى ايه المشوش عقله يبقى اغضبني مفكر مشوش طيب فاسم مفعول مشوش اسم مفعول مشوش طيب فعله شوشا شو شوشا هو اوله قبلها في طب الجمله كانها هي. كان اغضبني مفكر شوجا عقله شوجا عقله تمام تمام طيب عقله يعرب ايه عقله يعرب نائب فاعل اغضبني مفكر شوجا عقله عقله يعرب نائب فاعل جميل طيب نلاحظ هنا ان انا جسم مفعول يقل وجود مفعول به في اللي حو ذكرناه كله قليل الاشياء اللي فيها مفعول به ليه انك انت بتشيل الفاعل وتجيب المفعول بتغني الفاعل ما فيش مفعول به خالص زي شكر الناس الرجل شكر الناس الرجل شكر فاعل وموضوع والناس فاعل والرجل مفعول به طب انا الاثنين المجهول هنقول شكر الرجل ايه اللي حصل شلنا الفاعل اللي هو الناس حسبناه فاعل مش معروف نزل نفسنا مين اللي شكر الرجل يا رب ايه الرجل نائب فاعل يا رب ايه نائب فاعل فكان الكلام امر مشكور من الرجل مشكور الرب يعني مين اللي مشكور الرجل الرجل يعرف ايه نائب فاعل امر مشكور من الرجل الرجل يعرف نائب فاعل جميل زيها بالظبط نقول منحت الدوله المتفوقين جوائز اللي منحت دوله فاعل طبعا تونس زي ما قلنا قبل كده تاي التانيس ما قبلها ايه؟ ما قبلها ساكن او اسف هي ساكنة اسف قبلها متحرك مناحت تاي التانيس مين مناحت؟ الدولة طورة بايه الدولة؟ فاعل مناحت مين؟ المتفوقين طيب ايه المتفوقين؟ نفعول بيه اول مناحتهم ايه؟ جوائز نفعول بيه؟ ثاني طيب عايزين ندي المجهور؟ فنقول منيحة المتفوقون جواز ايه اللي حصل شلت الدوله ما طبعا ده تائي شلت الضم دول وخليت المفعول به الاول المتفوقون المتفوقين خليته نائب فاعل فاصبح المتفوقون يبقى شلنا الدوله وحطينا مكانها كلمه المتفوقين اللي هي ايه اللي هي نائب فاعل من حت الدوله الدوله شلت خلاص يبقى من ح شلت تاء يبقى اصبح من ح المتفوقون جوائز مين اللي منحهم من دول؟ بس انا ما اعرفش مين اللي منحهم. فالفعل بالنسبه لي مجهول. فاقول منح المتفوقون جوائز. منح فعل مبني للمجهول، مين اللي منح؟ المتفوقون نائب فاعل، منحوا ايه؟ جوائز مفعول به. طبعا التاعراب الاولاني المتفوقون مفعول به اول وجوائز كمفعول به ايه؟ مفعول به ثاني، لكن دلوقتي خلاص اصبح الفعل مش موجود. واصبح المفعول بالأول نائب فاعل ومفعول بالسالة مفعول به فقط فنقول أممنوح المتفوقون جوائز لنا صغط من مونحة ممنوح حط جبلها تتسفيها وعش تبقى عاملة اصبح الكلام أممنوح المتفوقون جوائز متفوقون نائب فاعل وجوائز مفعول به طبعا طبعا احيانا اسم المفعول يكون مشتقل من فعلة لازم وقلنا فعلة لازم يعني ايه؟ يعني ما فيش معاها مفعول باله طيب ده لما سوف منه اسم المفعول عامل ايه يعني؟ تمام؟ ايش شكلها غريب شوي لو قلنا اعتكف المريض في الغرفة اعتكف المريض في الغرفة طيب عايزين من الان ما تقول بنت تشيل الفاعل تشيل الفاعل طيب ما في مشكلة لو شد الفاعل ما فيش مفعول به طب اعمل ايه لازم يحل محل الفاعل اي شيء زي ايه زي الظرف زي الجار والمجرور زي المفعول المطلق المهم لازم حاجه تحل محل اسمها مكملات الجمله ما انت ما عندكش فعل وفعل بس عندك فعل وفاعل وبعدين ببدا دي اركان عشان اكمل جمله دي مفعول به طب ما فيش مفعول به هات مفعول مطلق مش مفعول مطلق هات ظرف مش ظرف هات جار ومجرور لازم شيء يكمل الجمله عشان نعرف تشتغل فنقول الفعل الاولاني اعتكف المريض في الغرفه من مجهول نقول اعتكف في الغرفه اعتكف في الغرفه مجهول. من مجهول طب نجيب لازم مفعول نقول قام اعتكف في الغرفه قام اعتكف في الغرفه طبعا معتكف اسم مفعول معتكف اسم مفعول قام اعتكف في الغرفه طبعا ده بنسميه ايه منoisن من seinلي فعل اسم مفعول مؤتكف اسم مفعول في الغرفة شبه جملة في محل رفع نائب اي في محل رفع نائب فعل هنا أصل الكلام او كيف في الغرفة فنقول الغرفةJO neatly شبره جملة في محل رفع اي نائب فعل كذلك لما تجيب منها اسم مفعول نقول أمؤتكف اي عشق né في الغرفة مؤتكف اسم مفعول سبقا بدات السفن تبقى عاملة ولغوا في الغرفة جروا ايه؟ جروا ام جروا احيانا بيضاف اسم مفوال النامي الفعل لكن طبعا في حالات ايه؟ في حالات قليلة زي ما نقول الصدق محمود الاثر الصدق مبتدأ محمود خبر والاثر مضاف اليه تمام؟ أصبحهم دا الاثر تمام؟ كما نقول الصدق محمود الاثراء اثروا اثرنا انفعل او نقول صدقوا محمود الاثر من غير تنوين لو نو قلنا اللي بعديها انفعل منوناش ما اللي بعديها مضاف اليه لو قلنا صدقوا محمود الاثر نضيف ليه او صدقوا محمود الاثر طبعا اثر نائب ايه نائب فاعل ك قول تنبي خلوقت الفا لو رجعت الى الصبى لفارقت شيبي موجع القلب باكيا في اللي انت قلت بكده موجع قلبي ما نونش موجع نقول موجع القلب موجع اسم مفعول تمام والقلب مضاف لو لو قلنا لفارقت شيبي موجع القلب مو موجع القلب اصلا وجع القلب موجع القلب القلب هنا نائب ايه فاعل جزء عربي نضيف اللي ما حطيناهش ثاني ان قلنا نحذف التنوين عند الايه نحذف التنوين عند ان اضافه طيب كما قلنا قبل ذلك ان فاتح ما قبل الاخر في اسم مفرد غير الثلاثي هو مفتوح قد يكون مقدر تمام زي استعان اختار منقاد منحاز تمام فنقول مستعان انا مش عارف انا احط فتحه على ما قبل الاخر قبل الاخر الف مستعان قبل اخرها الف الالف ما تحطش عليها اي حركه <تصفيق> تمام الف هنا مقدره نقول مستعان مختار منقاد لاحظ ان من قبل الاخر الف الف حرف ساكن دائما حرف ساكن الفتحه هنا فتحه مقدره وقلنا قبل ذلك ان هذه الكلمات تصلح ان تكون اسم فاعل تصلح ان تكون اسم مفعول تمام وَالَّذِي يُحدد رسيات الجملة فريدنا أن تقول مثلاً آآ آآ الرئيس مختار قرار الحرب أو الرئيس مختار من الشعب إذا نقول الرئيس مختار قرار الحرب بالرئيس هو المختار وعندما نقول الرئيس مختار من الشعب والشعب مختار فالدوال الأول هو اسم المفعول الالم الثاني هو اسم فعل فعندما نقول الرئيس مختار من الجمهور يبقى الجمهور اللي اختاره باسم ف وعندما نقول الرئيس مختار قرن حرب الرئيس والاختيار تبقى اسم فاعل لان هو اللي قام بايه هو اللي قام بالاختيار ده يعني ايه اهم الاشياء التي تحدثنا عنها اليوم في اسم المفعول وهو انه يصاغ من فعل مبني مجهول و يصاغ من ثلاثي على وزن مفعول ويصاغ من غير الثلاثي باتيام ق المضارع مع قلب حرف المضارعه ميما مضمومه وفتح ما قبل الاخر وفي اماني نفس شروط امال اسم المفعول اسم الفعل اسم صيغه مبالغه يعرب قال ويعمل مطلقا بلا شروط ان ما كانش فيه قال ماشي بعدسبقه نفي او استفهام او مبتدا او موصوف او يعرب حال او يعرب منادى فبالتالي يعمل عمل فعل مبني للمجهول فيرفع نائب فاعل وقد ينصب مفعول في حالات ايه في حالات قد ده الكلام عن المشتقات كده الكلام المشتقات ده ان باب مهم جدا في شغلنا في النحو اقول قول لهذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته